والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَّا فلما نبأ آبه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقرصعت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات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 فسكم وأهليكم نعوذ وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما ما يؤمنون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا تؤمنون اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا نَسَأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ يَكفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما